بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَنَّ الْمَيْتَمَى فَلَا تَقْهَرْ وَأَنَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَنَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث